إلى كل المحبين وأشواق ملهفة من الأعماق تذكينا جمال فيه توريد وصوت يشد ألحان لتصفو زهرة الدنيا فتكس الجو ألوانا جمال فيه تاريد وصوت يشتو ألحانا لتصفو زهرة الدنيا فتكس الجو ألوانا سلام القلب نهديه إلى كل المحبين وأشواق ملاهفة إلى الأعماق تذكينا سنوقد شمعة تضفي بنور جمالها الدنيا من الشبان نجنيها وتحت شعاعها نحيا سنوقد شمعة تضفي بنور جمالها الدنيا من الشبان نجنيها وتحت شعاعها أسلام القلب نهديه إلى كل المحبين وأشواق ملاهفة من الأعماق تذكينا وحفل مخيم يبقى ربيع الأنس والعطر ونحيا فيه آمال كأزهر كوكب يجري وحفل مخيم يبقى ربيع الأنس والعقر ونحيي فيه آمال كأزهر كوكب يجري سلام القلب نهديه إلى كل المحبين وأشواق ملهفة من الأعماق تذكينا لقيناكم أحبتنا كأحلى ليلة تسري وعدنا نبتغي طهرا تقطر من ندى الفجري لقيناكم أحبتنا كأحلى ليلة تسري وعدنا نبتغي طهرا تقطر من ندى سلام القلب نهديه الى كل المحبين اشواق ولاهفه من الاعماق تودكينا سلام القلب نهديه إلى كل المحبين واشواق قلبه من الاعماق من الاعماق من الاعماق تركينا